إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنى ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى